اللي هو الماء الآجن يعني انتهينا يعني ذكرنا طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وماء لا يكره استعماله وماء لا يكره استعماله طب ما هي حقيقه الكراهه عشان نعرف الكراهه في اصلها هو ما طلب الشارع الكف عنه ولكن ليس على وجه الحتم والالزام يعني الشارع امرنا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 ان الاشياء لها حكم ماذا حكم الغالب صحيح اشياء لها حكم الايه لها حكم الغالب ولذا قال تعالى في الخمر والميسر واثما ما اكبر من نفعهما فقال ابتداء انما الخمر والميسر او قال يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافعه واثما ما اكبر فلما قال واثما ما اكبر من نفعهما فغلب الاسم قال في الايه الثانيه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس يبقى هذه قاعده ولذلك الامام ابن القيم قعد من هنا قاعده ان ما غلب نفعه حل وما غلب فساده وضرره ماذا ها؟ حرما فالاشياء المشكله التي لا نجد فيها نص العبره بغلبه ماذا الاستعمال العبرة بغلبة ماذا الاستعمال واضح ولذا بعضها العلم منع اشياء لما يغلب عليها استعمالا جانب الايه ها قانب الحرمة يعني هناك مثلا بعض الانواع البراشين بتستعمل للصداع مثلا ولكن بعض الناس او اكثر الناس يستعملها للايه يستعملها مخدره فإذا غلب ذلك استعمال منعت منعت بغلبة ماذا؟ استعمال فالماء الحكم فيه باعتبار ماذا الغلبة لقولها الماء طهور لا ينجس شيء هكذا الحديث صح إلى هنا أما الزيادة إلا ما غلب فهذه الزياده معمول بها إجماعا فلذا قال او بالريح من نحو ميته يعني ما تغيرت ريحه فانه طهور لا يكره ماذا استعماله طب لماذا لا يكره استعماله حديث بئر بضاعه لان بئر بضاعه وما يلقى فيه غالب الظن ان ريحه تتغير ومع ذلك قال لهم الماء طهور صحيح لا عبرة بما القي فيه باء من نتا او من جيف او من كلاب او من ميت اخره واضح <تصفيق> ثانيا انعقد الإجماع على طهارة أو, أو على عدم كراهة هذا الماء قال أو بما يشق صون الماء عنه كتحلب وورق شجر ما لم يوضع يبقى هذه مثل أخرى وهو الماء الذي خالطه ماذا خالطه طاهر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 يبقى عندنا الماء الذي يشق صون الايه الشيء عنه من ورق شجر او, أو طحالب هذا الماء طهور لا يكره استعماله له لانه اولا ليس هناك موجبا للكراهه لان خلطه طاهر ثانيا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اغسلناها بماء وايه وسدر واجعلنا في الاخره كفورا او شيئا يبقى اذا جاز خلطه بالكافور عمدا يبقى يجوز ماذا ابتداء ما خالطه عفوا لان هذا خلطه عفوا فاذا جاز الشيء عمدا جاز الشيء عفوا صحيح ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الماء في زمنه ولا لا لان اي ماء لا ينفك عن ايه عن وجود تحلب فيه صح اي ماء لا ينفك عن سقوط ورق الشجر فيه سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولا لا يبقى متى سكت يبقى هو عفو لان المسكوت عنه ايه عفو صحيح ويبقى ويعود الى اصل التشريع وهي طهاره ماذا الماء يبقى هذه المساله الايه المساله الثانيه هل عندك مشكله الان ها ذكرنا مسالتين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 اي قاعده لا بد ان تشز حين كل القواعد التي عندنا هي اغلبيه تمام وليست ايه وليست كليه تمام فانتهينا الان من ذكر الماء الذي لا يكره استعماله وقد ذكر المصنف تحته ماذا اقساما ماء البحر للحديث هو الطهور ماء الابار والأنهار والعيون للحديث اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج واليه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 بالماء اجن هذا الماء لا يكره استعماله ليه لا يكره استعماله هذا الماء ها؟ هذا الماء لا يكره استعماله لأن اسم الماء لم يزل بقيا عليه أو بالريح من نحو ميتة يعني الماء الذي تغيرت ريحه بنحو الميتة في حديث بئر ماذا بئر بضاعة واضح طيب أو بما لا يشق صون الماء عنه اللي هو ورق الشجر وماذا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 الجيف والكلاب والنتن يبقى من باب أو لا يجوز الوضوء بالماء الذي ايه يشق الصون الشيء عنه كمثل ورق الشجر ونحو ذلك وهذا ما يسمى بدلاله الايه القياس لانه اذا جاز ما سقط فيه لحوم الكلاب والنتن جاز ما سقط فيه ماذا ورق الشجر والطحالب لأنه شك الأول اشنع والأول فيه عمد يلقى فيه لكن الثاني ما فيه عمد إنما تسقط هذه الأشياء عفوا يبا تبين لك أن هذه الخمسة اقسام هذه خمسة أختام لماء لا يكره ماذا لا يكره استعماله يبقى إذن الطهارة تجوز به والحدث ماذا يرتفع والخبث ماذا يزول ولا يلحق بالمرء ماذا اثم ولا يلحق بالمرء ماذا اثم ولا عقوبه ويثبت له ماذا اجره وثوابه يبقى طهاره تجوز حدث يرتفع الخبث يزول يثبت اجره لا يجب بذلك ماذا اثم ويثبت اجره وثواب نعم سياتي حديث الخلتين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 بقدر كذا فهو نجس وبقدر كذا فليس ايه لازم وجود حد فاصل بين القلتين والقلتين ونتكلم عن الحديث القلتين ولكن لا تتعجل العلم قول يا استاذ المضمضة ليست تركنا انما المضمضة واجبة فاذا وجدت نفسك تستنكف ذلك فلا تفعل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 على وجود هذا الختم وقد رد وجوده الحنابلة او طائفة من الحنابلة خاصة المتأخرين وذلك لانه في الحقيقة لا وجود له اولا لا نجد في مسمى الشرع ابدا شيء اسم الماء طاهر نجد الطهور ولا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 وعليه فلا يدخل تحت أقسامه يعني دخول هذا القسم تحت الماء غلط ولا لا هو اسمه ماء ولا اسمه ايه اسمه خل اسمه مرق اسمه شاي يبقى ما لنواه هو ايه والماء هنا هذا خارج عن أقسام ايه يبقى اول مثال ضربه المصنف للماء الطاهر هو ليس ايه هو ليس ماءا اصر واضح قلت أما إذا خلطه طاهر فلم يسلبه مسماه فهو طهور لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فوضأ بقصعة بها أثر أثر العجين ولما قال اغسلناها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفورا كلمة كفورا يعني كان الكفور كثيرا أو شيئا من كفور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 وليس داخلا في اقسام المياه صح يعني واحد الشاي ده مش خلطه وطاهر هل هو الان نعده ماء لا ما نعده ماء بدليل انت بتشرب لو عايز مياه تلاقيه لا تستغني بي عن الماء صح شو الاواقب يجيب لك شاي ومياه يبقى اشاره انه لا يستغني بي عن الماء او ليس ماء صحيح ولو كان ماء لكان هذا التكرار لا معنى له واضح يبقى اول ما ذكر المصنف من اقسام الماء الطاهر تبين لك انه ليس ايه ليس ماء وانما هو خارج عن اقسام الايه المياه اصلا بما غلب عليه غيره فسلباه مسماه سنضرب مثالا للحنابلة قلت كمثل الخمر اذا استحالت خلا، فهل يحد، فهل يحد فهل يحد شاربه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 ماء الورد ماء الورد ثم الحديث قال وجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور تمام قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته يعني زال تغيره بنفسه يعني كمثل الشيء يستحيل ماء بعد أن كان ايه شيئا آخر كمثل مثلا لو نفترض المياه الغازيه هذه تركت حتى أصبحت ايه ماء وانعدم فيها معنى ايه اه وسلم هذا يقول عاد اليه الى طهوريته إلى قلت نعم لين متى صدق عليه مسمى الماء فهو ماذا فهو طهور قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث اللي هو الماء المستعمل يبقى هذه مساله اخرى ويا الماء الايه المستعمل ولكن المصنف اشترط شرطا في الماء المستعمل عنده الا يكون كثيرا صحيح فان كان كثيرا فإنه ليس مستعملا عنده قلت يعني هو الماء المستعمل وهو الماء المنفك عن أعضاء وضوء المسلم أو نحو ذلك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 غمست فيه يبقى القسم الثاني الماء المستعمل وقلنا الماء المستعمل ايه؟ طهور القسم الاول الماء اللي الذي خلطه طاهر سلبه اسمه هذا اخرجنا من يبقى القسم الثالث بقى قال انغمست غمست فيه كل يد المسلم المكلف المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثه بنيه وتسميه وذلك واجب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 أصبح من غده ويده إلى دبره ويده إلى كوعه في دبره أصبح من غده ويده إلى كوعه في دبره جزاء إيه وثاقة جزاء وثاقة وآخر رأى طالب علم يمشي يعدو وكان هذه سنة في طلب طلب العلم ما راينا أحدا يعدو الا طالب علم او مجنون فقال له مهلا يا شيخ لا تكسر اجنحه الملائكه يعرض بالحديث وإن وان الملائكه لا تضع اجنحه لطالب العلم رضا بما يصنع قال فنظرت اليه شوف نظرت اليه كذا قال فلم تحمله ساقاه فسقط عليهم يعني كسرته رجلا في الحال وسعيد بن المسيب أراد الشاب أن يخرج من المسجد بعد الاذان فقال لا تفعل فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج من المسجد بعد الاذان إلا منافق أو رجل خرج لحاجة ويريد أن يعود.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 لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري اين باتت والبيتوت لا تكون الا ايه ليلى. هل هنا نعمل الحديث على ظاهره ولا نقول انما ذكر البيتوت لانه في الغالب الناس ينامون إيه؟ ينامون ليله ونومه النهار صارت ايه عزيزه جدا في الناس ولا هنعمل ظاهر النص يبقى احنا هنا ما بين امرين ما بين المعنى وما بين ظاهر النص حضرب لك مثلا بي اختار بالمعنى. حديث قال ندف ايه الابس طب هاب انه واحد لا يستطيع ندف الابس فكان يحلق ايه هذا الشعر بالماكينة مثلا او انه يستعمل نعم مثل النورة في ازاله هذا ايه الشعر من اعتبر بالمعنى ايه المعنى انه لابد من ايه من نزع هذا الشعر استعمل إيه؟ أي من اعتبر بظاهر الايه النص الا يشرع الا ماذا فاصل النتف مطلوب فلا ينزع هذا الشعر الا ندفه واضح فهي المهم انها مشكله قديمه هي الوقوف على ظواهر النصوص ولا الاعتبار بالمعاني هنا لو قال في الحديث اين باتت يده من وقف على ظاهر الحديث خاصه ذلك بنومه الايه اللي الليل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 ما نومت النهار ما لا لا يصلح كده ما يصلح المظاهرة لا تشرح هذه مظاهرة العبرة بالاستغراق والاستغراق قد يحدث في نوم النهار كما يحدث في نوم اليه يوم الليل ولا ما يحدث مش عبره العلة هنا مرتبطة بمن لنبول اين باتت ايه اشار الى ان استغراقه في النوم هو هو المعتبر صح ولا لا؟ ما هو الإنسان لما يقول عينه باتت يده بعدين هو لا يعلم لا يعلم ليل انه استغرق فين؟ طب هذه العله موجودة في نوم النهار ولا ما هي موجودة الاستغراق؟ <تصفيق> هذا تليل على التفريق <تصفيق> كون الأصل في الليل النوم والأصل في النهار المعاش. هذا يقتضي عدم التسويه فعلا لان نومة النهار هي عارضه أصل. وفعلا ما فيهاش استغراق كنومه الليل واضح وتسمى قيلوله عندهم اما ليله نومه الليل فتسمى بيتوته واضح هو الاصل ان نحن نقف على ظواهر اليه النصوص حتى تاتينا قرينه نعتبر باليه بالمعنى قلت وقيده المصنف بنومه الليل لقولي اللي اين باتت يده ولا شك ان نومه النهار تفارق نومه الليل ولذلك هي عندهم اي نومه النهار تسمى قيلوله يعني لا تسمى بيتوته قول رحمه الله نوما ينقض الوضوء يبقى اشترط في النوم أن يكون نوما ناقضا للايه ايه هو النوم الذي ينقض الوضوء اولا في تمن مذاهب لأهل العلم في نقض الوضوء ففي مذهب لا ينقض وفي مقابله مذهبه ينقض وفي النصف مذهبه ينقض على صفة الاستغراق ولا ينقض إذا كان نوما ليس فيه استغراق وبين هذه المذاهب السلاسة مذاهب أخرى نوم الساجد نوم القاعد نوم المضجع يعني منهم من شرط في النوم المس... ال... الناخد أن يكون الناقض أن يكون النائم مضجعا فكل نائم عنده ليس مضجعا فنومه غير ناقد طبعا هذا كلام يعني مردود بالأدلة أفضل الأو أرجح الأقوال هو أن النوم الناقد هو نوم الاستغراق لا عبرة بالحال هل وضع جنبه هل نام قاعدا صحيح فالعبرة بماذا بالاستغراق لأن الصحابة كانوا ينامون ينتظرون العشاء الاخره تخفق رؤوسهم يسمع لهم غطير ويضعون جنوبهم فمنهم من يتوضأ ومنهم من له طيب إذن منهم من يتوضأ ليه لأنه استغرق ومنهم من لا يتوضأ لأنه لم ونعم والنوم ناقد بلا شك بدليل حديث صفوان بن عسال والذي فيه ولكن من بول أو غائط أو نوم فتوى النوم بمن بالبول والإيه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 وهذا المعنى لا يكون الا في من في مكلف صح رابعا يقول كل يد المسلم كل يد الايه يعني كانه لو ادخل اصابعه واخرجها لا لازم يدخل ايه لان الحديث قال فليغسل يديه وقوله يديه لا يصدق على البعض طيب إذا هذه المسألة ان المصنف هنا قال إن هذا الماء طاهر أي ماء اللي هو الماء الذي انغمست فيه يد من المسلم المكلف النائم نوم إيه؟ ناقد واستغراق بالليل فالمصنف يقول إن هذا إيه الماء طاهر وليس إيه طهورا للحديث إذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يديه قبل أن يدخلوما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري اين باتته قلت وليس في الحديث وليس في الحديث سلب الماء طهوريته انما غاية ما فيه وجوب غسل اليد ثلاثا قبل غمسهما في الإناء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 والأصل الشرعي ماذا مقدم هو أن كل ما صدق عليه مسمى الماء فهو ايه شكر الله وليه. فهو ماذا فهو طهور كل ما صدق عليه مسمى الماء فهو ايه فهو طهور واضح أما المفهوم للتدلي بالمصنف قالك طالما النبي منع غمس اليد في هذا الماء يبقى يفهم منه أن هذا الماء إيه؟ يسلب الطهورية هذا المفهوم صحيح ليس بلازم وهو ما يسمى عندهم بمفهوم المخالفه هذا ما يسمى عندهم بمفهوم الايه وهذا ليس بلازم مفهوم المخالفة ليس بلازم واضح لما اقول لك لا تعطي محمدا هل لازم هذا ان تعطي عمرا ليس بلازم هذا ليس ايه ليس بلازم واضح فاذا مفهوم المخالفه ليس ايه فهم فهموا من هذا أنه متى غمس يديه يبقى الماء إليه لا نجد في هذا الدليل يبقى أصبح هذا يسمى دلالته مفهوم ودلالة المفهوم هذه ضعيفة دلالة المفهوم هذه ضعيفة يبقى ترى دلالة المفهوم ضعيفة يبقى نرجع إلى ماذا إلى الأصل ما هو الأصل الأصل في الماء أنه إيه؟ أنه طهور